وَيا قوم اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَالِبٌ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا لَجِئْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاتمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لملين كما بعد التمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين يا فرعون وملئه فتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد.